يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم فَامْشُوا وَاجِدْ يَقُمُوا إِلَى الْمَعَارِفِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ هارو وإن كنت مرضى أو على سفر نو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست أو لا مستم الناس فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فمسحوب وجوهكم وأيديكم من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 وَالْقُرْآنُ مِنْ الله عليكم الْحَكِيمِ الذي اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ وَآمِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا اعدلوه وأقرضوا للثقوب واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعذب الله الذين آ آل لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم